ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه ايه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين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 ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون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 مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَا عُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ الَّلَّجُو فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعذهم لقادرون إرفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين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 وَمِنْ وَرَاءِهِ بَرْزَخٌ إلَى يَوْمٍ يُبَعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ وَلَا يَتَسَاءلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُلَايَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون